50 languages. توجيتлепшик уйра 98 98 жоотчиж гушиэзэпхэр хуруфул атфул муздаужа хуруф ал атф ал муздаужа тикон гуху أو غم تتيب شحا. صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلى أنها كانت متعبة جدا ماشوكور يغم قصغ أو تصف بدا دا صحيح أن القطار كان حسب الموعد إلا أنه كان مليئًا جدا صحيح أن القطار كان حسب الموعد إلا أنه كان مليئًا جدا حجاشر قبس فغ أو شاسب جر صحيح أن الفندق كان مريحًا إلا أنه كان غاليًا جدا صحيح أن الفندق كان مريحًا إلى أنه كان غاليا جدا ار كوشت ي اوتوبوس ي مشو كوتشي سيسافر اما بالباص او بالقطار سيسافر اما بالباص أو سيأتي إما اليوم أو غدا باكراً سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. سيسكن إما معنا أو في الفندق. سيسكن إما معنا أو في الفندق. إسباني بزجي انجليزي بزجي إنها تتكلم الاسبانية كما ايضا الإنجليزية انها تتكلم الإسبانية كما ايضا الإنجليزية عر لندني اشيبساو لقد عاشت في مدريد كما ايضا في لندن في مدريد كما ايضا في لندن عاش اسبانيي انجليزي ييشخ انها تعرف اسبانيا كما ايضا انجلترا انها تعرف إنجلترا. <تصفيق> إنه ليس فقط غبيا بل ايضا كسولا كسولاً. ار دخه ليست فقط جميلة بل ايضا ذكيه. انها فقط جميله بل ايضا ذكيه. ار نمتسبز قوديب زراغوشي لا تتكلم فقط الالمانيه بل أيضاً الفرنسية إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضاً الفرنسية لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على الجيتار س فالس لا أستطيع أن ارقص الفالس ولا السامبا لا استطيع ان ارقص ولا السامبا س اوبيري لا احب الاوبرا ولا الباليه لا احب الاوبرا ولا الباليه نحبف ب نحج وخشت كل ما شتغلت بسرعة أكبر كلما انتهيت منه باكرا كلما اشتغلت بسرعة أكبر كلما انتهيت منه ببكر نحج وقكممة نحج وقجن جشت كلما أتيت أكثر باكرا كلما قدرت أن تذهب أكثر باكررا كل ما أتيت أكثر باكررا قدرت أن تذهب أكثر باكررا نحج وخوق <تصفيق> نحغ أخغة واخو كلما تقدم المرء في العمر كل ما أصبح أكثر رضا كل تقدم المرأة في العمر كلما أصبح أكثر رضا